إلا إلام يتَ المُنافقونَ والَّذينَ فيِي قُلوبِمَّ رَبُ وَمُروجفونَ في, في المدينينةِ لَ نُورًاَّكَ بِم لَ نورًاكَ بِِم سَُّ لانجَويرونكَ فيِيهَا إِلاا 124. وخذوا وقتلوا سُنَّةَ 125. سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا 126. يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله.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 کرسولا رب ن ستنا پلو نسب رب ن تین گر پین لگ ل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 فقد فاز فوزا عظيما إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان نِكات وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ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 يُرْوَبُكَ هُوَ الْحَقُّ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ عَزِيزٍ حَمِيدٍ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَلَنُدُلَّكُمْ عَلَى رَجُلٍ يُنَبِّئُكُمْ إِذَا مُزِّقْتُمْ كُلٌّ مُمَزَّقٍ إِنَّكُمْ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جديد أفترى والضلال البعيد أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن شأن خسف